بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولب سر iva omo fi a viwan homi di ra la vi بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِالضَّعِ سِنِينَ لله الأمر وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ yanṣurū man yašā'u wa huwa al لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكرون في أنفسهم ما خلق الله ما وثى والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما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 Makanaawa si ban tan الله يبدأ الخلق ثم يعيده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 شَوْفَاءَ وَكَانُوا بِنُشْرًا كَ wayasa kuusa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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم يشرون تنتشرون ومن آياته. أَمْ قَلَقَكُمْ مِنْ أَنْ بُوسِيكُمْ أَذْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ما لك لا آيات القوم ومن آياته خلق سماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالنِّيَلِ وَعَنْ النَّهَارِ وَبِتِّغَاءُكُمْ مِنْ فضله ذالك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم الضر opge Quancom Assembly binin وَمَا الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ السماء وال earth وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاءتي ما رزقناكم فأنتم فيه سواء أن تخافون أم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل Tepa'a الذin ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل ما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فصر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ينيدين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذهاب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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْ ضُرٍّ فس إن إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فيَتَ كََّمُ بِمَا كَُ بِ الشِركُ وَإِذَا أَذَقْنَا سَرَّح متَ فرحوا بها وإن مربى حقه والمسكين وابنى السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي مُعَلِّنَ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُ خلقكم ثم رزقكم ثم كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم Sanoin uh -huh. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله لأنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي ليسل الذياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ وَادَّعَوُا الْكَذِبَ وَكَانَ حَقَّنَا لِينَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِهِ إِذَا هُمْ i kau me koveli ei unazala la imme koveli la إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وَل إِن أَسَ النَّر حَ ثَرَ مِنْ بَعْدِهِ ظَُّ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جال من بعد ضعف قوة ثم جال من بعد قوة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 In the book of Allah To the day of the ثم لا سلم في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. وَأَلَّا هُمْ يُسْتَعْذَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كل مثلاً، ولا إجته به آية إلا النذين كفروا إن. أن كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون